يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم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 انما ولي يقوم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الذين يقيمون الصلاه وياتون الزكاه وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله وَمَا اتَّخَذَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فِئَةً لِّيَغْلِبُوا بِهَا مِنْ عَدُوٍّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارُ أَوْلِيَاءُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ قل يا أهل الْكِتَابِ هَلْ کتا مِنَّا إِلَّا ان آمَنَّا بِاللَّهِ إِلَّا أَن آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَلَّ عَنَهُ اللهَّهُ وَغَضبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُم وَجَعَلَ مِنهُمُ القَِدَةَ وَالْخَناازيرَ وَبَدَ الطَّغُ أُلائِكَ شَقْ م كَانَ وَأَضَلنُ عَن سَوَاء السَّبيل وَإِذاَا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 بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ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 وَيَسَّعونَ فيِي الأرْرض فَسَادَ وَلَّهُ لَا يُحِبُّ المُفْسِدينِين وَلَو أن أَهلَكِتَابِ آممَنُوا وَاتَّقَولَ كَفَّرنَا عَنهُ لََفَغْنَا عَنْهُم, عنهم سَاتِهِم وَلأَدخَلناَاهُ وَلاأَدُخَلْناهُم جََّاتٍ